الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في هذا السياق الذي يذكر فيه الحج ثم أفيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم أفيضوا ليكن اندفاعكم من عرفات الذي أفاض منها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا على القول بأن الناس يراد به إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقد كان الحمس وهم قريش ومن ولدت يقفون عند حدود الحرم لا يخرجون إلى عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة بزعمهم أنهم أهل الحرم فلا يخرجون منه ويخرج سائر الناس من الحجيج من قبائل العرب إلى عرفة فيقفون بها يوم التاسع ثم بعد ذلك يفيضون إلى مزدلفة وأما قريش فإنها تكون في مزدلفة عند حد الحرم ولا تقف في عرفة فخاطبهم الله تبارك وتعالى بهذا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال جمع من السلف من بعدهم بأن المراد بالناس هو ابراهيم عليه الصلاة والسلام وأن هذا من قبيل العام المراد به الخصوص عام يعني من جهة اللفظ الناس يراد به خاص وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فالصيغه عموم في كل هذه المواضع الذين, قيل الذين الذي قيل له ذلك هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم القائل واحد وهو الناقل وأصل ذلك إن الناس يعني أبا سفيان قد جمعوا لكم وذلك في حمراء الأسد بعد وقعت أحد يعني عزموا على استئصال المسلمين والإغارة على المدينة فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أن القائل واحد وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه على هذا القول وهذا التفسير يكون أيضا هذا من قبيل العام يعني في اللفظ المراد به الخصوص يعني يراد به واحد فهكذا هنا ثم أفيضوا من حيث افاض الناس على أن المراد بذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام والقول الآخر ثم أفيضوا من حيث افاض الناس أي سائر الناس ممن وقفوا في عرفه. فقفوا معهم ولا تقصروا الوقوف عند حد الحرام ثم أفيضوا من حيث افاض الناس هذا على القول بأن هذه الافاضه كالافاضه الأولى يعني ان الله تبارك وتعالى قال في الآية التي قبلها فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم فاذكروا الله عند المشعر الحرام يعني مزدلفة فهي المشعر الحرام وهي من أرض الحرام وعرفه من الحل فإذا افضتم من عرفات هذه الإفاضة من عرفات قطعا بالاتفاق بنص الآية ثم هنا قال ثم أفيضوا فثم هذه تفيد التراخي والتراخي نوعان نوع في الزمان وهو التراخي يعني المهلة في الزمن يعني بعد الوقوف في عرفة أفيضوا إلى مزدلفة في الآية التي قبلها فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشاعر الحرام قالوا نعم كل ذلك في الإفاضة من عرفة الأول أعلمهم فيه بما يكون عند انتقالهم من عرفة إلى مزدلفة من الذكر عند المشعر الحرام يعني في مزدلفة وأن الآية الثانية هذه ثم أفيض من حيث افاض الناس أرشدهم إلى أن تكون الإفاضة من عرفة وليس على ما كان يفعله الحمس من الوقوف عند حد الحرم دون الخروج إلى مزدلفة وأنه في هذا الموضع ما قال ثم أفيضوا من عرفات ليبطل ذلك العمل الجاهل من جهة وليدل على الوقوف باللزوم لأنه إذا قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فإنه يكون قد دل على معنيين أو ثلاثة الأول أن هذه الافاضه من حيث أفاض الناس تقتضي وقوفا في عرفة فدل عليه بهذا الاعتبار الثاني إبطال ما كان عليه عمله. الحمص في الجاهلية وقيل لهم الحمص قيل لأنهم كانوا يتحمسون لدينهم قريش تعتبر نفسها هي التي تمثل ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنها هي التي تقيم للناس دينهم وكذلك أيضا أفاد الانتقال إلى مزدلفة بعد أعرفه فهذا معنى المعنى الثاني ثم أفيض من حيث أفاض الناس أن المقصود الافاضه من مزدلفة إلى ميناء فتكون الافاضه بهذا الاعتبار في الزمن وعلى الأول أنها في الرتبه لأنه ذكر الافاضه من عرفة فإذا افضتم من عرفات ثم قال ثم أفيضوا هم افاضوا فيكون المقصود هنا بثم ليس المهلة في الزمن والترتيب الزمني وإنما الرتبي يعني لتكن إفاضتكم من عرفه وليس من حد الحرم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس المقصود أن المعنى الثاني أن تكون هذه الافاضه الثانية هذه الإفاضة الثانية أنها تكون من مجدلفة إلى منى وتكون ثم مفيدة للتراخي الزمني وتكون الأعمال مرتبه بهذا الاعتبار على هذا النسق وهذا قول له وجه من النظر وكأن السياق يؤيده لكن القولان معروفا وكل قول قال به جماعة من السلف والأول اختاره كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم واسألوا الله أن يغفر لكم ذنوبكم وان يستر عيوبكم يتجاوز عن السيئات ويستر العيوب فلا يفتضح العبد ثم رجاهم بهذه المغفرة وذكر العلة فقال إن الله غفور رحيم استغفروه فمن صفته الغفر والرحمة ومن اسمائه الغفور والرحيم والغفور هو كثير الغفر والرحيم هو كثير الرحمة استغفروه اطلبوا المغفرة لأن السين والتاء للطلب اطلبوا المغفرة من فإنه غفور رحيم يؤخذ من هذه الآية من الهدايات هنا أنه ذكر لفظ الإفاضة دون الوقوف ثم أفيض من حيث أفاض الناس ما قال ثم قفوا في عرفة على التفسير الأول وإنما قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فهنا بهذا نعلم أنه لو قال مثلا ثم قفوا حيث وقف الناس يعني في عرفة لربما يظن أن هذا الوقوف يجزئ في كل وقت فيجوز تقديمه ومعلوم أن الوقوف على الأرجح إنما يكون بعد الزوال يبدأ بعد الزوال بمعنى لو أنه جاء ضحى إلى عرفة ثم خرج منها فإن ذلك لا يجزئه يعني خرج قبل الزوال فالإفاضة حينما عبر بها هنا فإنها تدل على الدفع بعد تمام الوقوف ومعلوم أن وقت الإفاضة من حيث افاض الناس إنما يكون في آخر يوم عرفه بعد غروب الشمس فعبر هنا بهذه اللفظه فأمرهم بالإفاضة منها فعلم بذلك أنه يجب أن يقفوا بها إلى وقت الإفاضة وأنها غاية السير الذي ينتهي إليه الحاج فلا يتجاوز ولا يقصر عنها لأن كل واحد منهما لا يفيض منها ثم أفيض من حيث أفاض الناس يؤخذ من هذه الآية أيضا ثم أفيض من حيث أفاض الناس على المعنى الأول سواء قيل الناس هو ابراهيم صلى الله عليه وسلم أو قيل الناس عموم الناس الذين يقفون في غير الحموس فقريش أرادت أن تتميز عن بقية الحجاج، فيكون لهم وقوف خاص فهذه الآية ثم أفيض من حيث أفاض الناس لا تميز في الحج الناس جميعا يتجردون من كل لباس سوى لباس الإحرام الذي يشبه الكفن رداء وإزار يستوي فيه الفقير والغني ولا يطلب الحج. التميز على الناس بشيء من الأمور إنما يكون سعي العبد وبذله وجهده وعنايته بالإخبات والتقوى والتواضع والتذلل والذكر والعباده لله تبارك وتعالى أما أن يتميز بأعمال دون الآخرين أو بمزاولات أو بهيئات او نحو ذلك فان هذا لا وجود له بالحج الراس مكشوف ليس عليه عمامه تميزه والجسد كما قد علمتم قد تجرد من كل شيء فلتتجرد النفوس من كل حظ فذلك مقام لا يصلح فيه الا الذل لله رب العالمين ثم افيد من حيث افاض الناس حال الناس واحده في حج بيت الله الحرام سواء العاكف فيه والباد وايضا يؤخذ من هذه الآية مخالفة الإسلام لأعمال الجاهلية وهذه أمور كثيرة ومعلومة المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية قد جمعها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة مستقلة فإن الشرع قد خالفهم في أمور كثيره مما كانوا عليه فهنا في هذا المقام في الإفاضة وكذلك أيضا لما كانوا يتفاخرون إذا رجعوا من عرفات ومزدلفة بمآثر الآباء والأجداد أمرهم أن يذكروا الله كذكرهم آباءهم أو أشد في فاعتبار أن أو هنا للإضراب بمعنى بل يعني بل أشد ذكرا من ذكرهم لآبائهم يلهجون بذكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه بدلا من الثناء على الآباء والأجداد وذكر الأحساب والأنساب كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية في قوله تبارك وتعالى واستغفر الله إن الله غفور رحيم لاحظ بعد هذه العبادة بعد الوقوف بعرفة هنا يأمرهم بالاستغفار طلب المغفرة فالحاج بعرفة يدعو الله يبتهل إليه ويذكره وينزل ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة وهو موضع مضن للعتق من النار ومغفرة الذنوب وما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة ومع ذلك في ذلك اليوم الذي هو مظن أن يقال للناس صريف ومغفورا لكم والاستغفر الله النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قطعا ومع ذلك يستغفر في المجلس الواحد أو في اليوم والليلة مئة مرة وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا فالعبد لا يستغني عن الاستغفار لأنه مهما فعل ومهما تقرب ومهما عمل وبذل وأحسن وأنفق فإنه لا يؤدي نعمة الله عليه لا في دينه ولا في دنياه أو نظر الإنسان إلى النعم هذه في مطعوم ومشروب وملبوس ومركوب أو في هذه الأعضاء والأبعام التي تعمل في جسده دون كلفة ولا جهد لو نظر فقط في عينه كيف تبصر ودرس عمل العين وما ركبت منه لها له ذلك وعجز عن شكر هذه النعمة لو بقي ساجدا إلى أن يموت فكيف بوظائف الأعضاء هذا الكبد الكلى الرئه والجهاز التنفسي القلب لو وكل إليه واحد من هذه لأعياه ذلك ولم استطاع أن يأكل ويشرب ويتحدث مع الناس وينام هذه نعم يعجز الإنسان فيحتاج إلى دائما استغفار أنه ما وفى بشكرها يحتاج إلى مغفرة ثم هذه الأعمال والعبادات العظيمة والدعاء والذكر يعتورها ما يعتورها من التقصير ولربما يحصل شيء من الالتفات إلى النفس والاعجاب بالعمل أو الإنجاز أنه قد وقف بعرفة وصل إلى مزدلفة في وقت قياسي قبل الناس وصل إليها فارغه في سبع دقائق والناس يصلون عند فروع الفجر وهنا يحتاج إلى استغفار استغفار أن الله تبارك وتعالى هداه وأنعم عليه ووفقه فحج وأن الله يسر له هذا العمل وبلغه فهو لا يؤدي شكر هذه النعم استغفر الله الكثير من الاستغفار دائما سبب ليه وغفران الذنوب وجلب النعم والمطالب الدينية والدنيوية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فهل تحصل المطالب إلا بالاستغفار والعبد حينما يعرف قدره ويعرف ربه فإنه لا يسعه إلا أن يلهج بالاستغفار قائما وقاعدا وعلى استغفر الله من هذا التقصير لكن الجاهل لربما يعمل عملا ولو يسيرا ويرى أنه قام بكل شيء يعجب بعمله ويتحدث عن نفسه ويصور نفسه في تلك المقامات والأعمال والحج وفي كل ناحية منذ أن ركب مركبته إلى أن يرجع وهو يصور ويرسل ويرفع يديه ويأمر من يصور أين هذا من الإخبات والانكسار والذل والاستغفار بعد الصلاة وهل شيء أعظم من الصلاة الركن الأول بعد الشهادة كان إذا صرف من الصلاة استغفر ثلاثا اول الذكر الذي يقال بعد الصلاة الاستغفار وهكذا بعد قيام الليل الطويل والمستغفرين بالأسحار يقوم الليل ويستغفر في السحر فالذي قد أمات ليله بالغفلة أو بالمعصية ماذا يفعل؟ كان قيام ليل طويل ويستغفر في السحر استغفر من ماذا؟ استغفر أنه ما قام بما يليق وينبغي في حق هذا الرب العظيم الكريم الحليم المتفضل الذي قد غمرنا بالألطاف التي لا نحصيها ولا نعدها نحن بحاجة أيها الأحبة إلى الاستغفار بكل أحوالنا ومقاماتنا فنحن في غاية التقصير والإساءة مع حلمه وإحسانه إلينا ثم أيضا يؤخذ من هذه الآية الله إن الله غفور رحيم استغفروا الله إن الله غفور رحيم قرن الحكم بالعله وهذا كثير في القرآن لكنه في هذا الموضع يبعث على الاقدام والاقبال والتشمير في اللهج بالاستغفار فلما جاء الياس والقنوط من رحمه الله مهما تعاظمت الذنوب استغفروه فهو غفور رحيم فهذه الأسماء لها اثارها ومقتضياتها فإن من التعبد لله تبارك وتعالى باسمه الغفور الرحيم أن يستغفر والله المستعان. على كل حال أختم هذا المجلس هذه الليلة بما جاء عن وهايب ابن الورد رحمه الله أنه قرأ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قد مضى الكلام على هذا ثم بكى وقال يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن يتقبل منك أجل عمل يقوم به خليل الرحمن ويا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم فاين هذا من الذي ضمن قبول الحج وضمن أنه قد غفر له وعند نفسه أنه يفعل ما شاء ثم يحج وكذلك أيضا هذا الذي يسأل إذا كان يوم عرفه يكفر سنة ماضية سنة آتية فلماذا نصوم عن شراء ويستكثر يصوم يوما واحد هو يعلم القبل منه أصلا عرفه أو رد عليه هذه ليست بحال من عرف ربه هذا واسأل الله تعالى ان ينفعنا وإياكم بما سمعنا واجعلنا وإياكم هدات مهتدين والله أعلم صلى الله عليه وسلم وآله السلام عليكم